قل ان كان آ ب ا ؤ ك م وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال أ اقترفتموها وتجاره تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله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 بقلبه في الصفحات فرضين ع ولا فرض ك ف ا ي ن متى نصير فرضين ع والله إ ن لم يكن الجهاد ا ل آ ن فرض عين فلن يصبح فرض عين أ ب د ا إ ل ى يوم ا ل ق ي ا م ة هذا متفق عليه يا اخوان ق ا ع د ة متفق عليها بين جميع المفسرين و ا ل أ ص و ل ي ي ن والمحدثين والفقهاء إ ذ ا وطئ الكفار شبرا, شبراً من أ ر ا ض ي المسلمين أ ص ب ح الجهاد فرض عين على كل مسلم حتى تخرج ا ل م ر أ ة دون إ ذ ن زوجها بمحرم والعبد دون إ ذ ن سيده والمدين دون إ ذ ن دائنه والعبد والولد دون إ ذ ن والده ف إ ن لم يكف اهل قطر أ و تكاسلوا او قصروا لم يكفوا توسع فرض العين على من يليهم وثم وثم إ ل ى أ ن يعم فرض العين ا ل أ ر ض كلها فرض عين لا يسعهم تركه ك ا ل ص ل ا ة والصوم ه ذ ا اتفق عليها كل الفقهاء والمعدلين والمفسرين ثم يا اخوان اي أ ن ا أ ظ ن أ ن أي ع اي ل م صادق أ عالم صادق, أي عالم صادق يعرف ما نعرفه عن الجهاد لا يمكن إ ل ا أ ن يفتي انه فرض عين لكن مش عارفين ا ل ص و ر ة على ا ل ر أ س والعين قد يكون أ س ا ف ئ ت ن ا وشيوخنا ومن خيار أ ه ل ا ل أ ر ض لكن ا ل ص و ر ة غير واضحه وكما يقول شيخ الاسلام بن ت ي م ي ة يقول و أ م و ر الجهاد يعتبر فيها ب ر أ ي أ ه ل الدين الصحيح الذين يعلمون أ م ر أ ه ل الدنيا لازم ي ك ولا ن عنده تين صحيح و ز م يعتبر ر الأمر ف واقع ولا ع ي فيها ر أ ي الذين ي أ خ ذ و ن أ و ينظرون بظاهر الدين أ و ظاهر النصوص ولا ب ر أ ي الذين لاهل الدين الصحيح الذين لا يعرفون ما عليه اهل الدنيا ولذلك أ ق و ل هذا راي أ ي ب ن ت م ي ة ابن ت ي م ي ة ي ن ص قال والعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا ليس أ و ج ب بعد ا ل إ ي م ا ن من دفعه أ و ل ا لا إ ل ه إ ل ا الله ثم بعد لا إ ل ه إ ل ا الله محمد رسول الله يأتي دفع العدو ا ل ص ا ئ ل المعتدي ثم بعدها ا ل ص ل ا ة والصوم و ا ل ز ك ا ة والحج واتفق العلماء يقول اجماعا ب ن ر على ان, فرض أن الجهاد إ ذ ا تعين إ ذ ا أ ص ب ح فرض عين مقدم على حج ا ل ف ر ي ض ة بل ا ل ص ل ا ة أ خ ر من أ ج ل الجهاد والصوم يؤخر من أ ج ل الجهاد أ ل ا يجوز الجمع أ ل ا يجوز اختصار ر ك ع ة ا ل ص ل ا ة عند الجهاد أ ل ا يجوز ا ل إ ف ط ا ر عند الجهاد أ م ا الجهاد فلا يؤخر ثم إ ي ش استئذان والدين بالله عليكم والدك يجب أ ن يكون أ م ا م ك في ا ل م ع ر ك ة هو عاصي في الجلوس فكيف ت س ت أ ذ ن عاصيا في القعود عن ف ر ي ض ة من الفرائض هذا ا ل أ ب أ و هذه ا ل أ م متى تسمح لابنها والله ي ا ي شاب يحدثني قلت لها قال قلت لخالتي يا ابنها هناك وحزنت وغضبت قلت لها بالله عليك إ ذ ا وصل العدو الحرم و أ خ ذ ا ل ح ر م ت س م ح ل أ و ل ا د ك ي خ ر ج و ه قالت والله لا سكر عليهم الباب و م ن ع ه م من ا ل ق ر و ج اين من تسمح له س ت ك و ن له س ت ق ت ل يا بني ايش بدك تقابل دبابات وتقابل سيارات ورشاجات في ا ل ش و ا ل ه مني الاخوانات اليكم فجئت اليكم حظا بكم مع ان نفسي تضيف كثيرا عندما اخرج من الجرح والله ثقيل على نفسي أ ن أ ن ت ق ل من بين أ ك د ا س السلاح إ ل ى مكان ليس فيه سلاح صعب على قلبي أ ن أ ت ر ك أ ن ا س ا يخطون التاريخ بالدم هؤلاء الناس فراقهم غم وحزن و ا ل ح ي ا ة بينهم هي ا ل ح ي ا ة أ ع ي ش بينهم ف أ ج د د حياتي من جديد أ ب ت ع د عنهم تكاد نفسي تموت ولذلك أ ص ب ح الجهاد ب ا ل ن س ب ة لي والحمد لله كالبحر ل ل س م ا ء أ و كالماء ل ل س م ا ء كما أ ن السمك لا يستطيع أ ن يعيش خ ا ل د الماء كذلك نفسي وروحي لم تعد تتذوق ا ل ح ي ا ة إ ل ا في داخل خضم ا ل م ع ا د ف ولكني آ ت ي إ ل ي ك م طمعا أ ن أ ج ر بعضكم هناك نعم المت للصياد وطمعا أ ن أ ن ق ل لكم صور الجهاد